بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان المجلس في تفسير المفصل شبه الشيخ صالح بن فوزان الفوزان المجلس التاسع والثمانون وفيه تفسير سورة النازعات من الآية السابعة والعشرين إلى آخر السورة أعود بالله من الشيطان الرجيم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 والجبال أرساها متاع لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من بابا وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف ما قال ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى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 كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول الله سبحانه وتعالى لننكر البعث الذين يستبعدون ان الله يحيي الاموات ويبعثهم بعدما صاروا عظاما نخره متفتته يعيدها سبحانه وتعالى كما كانت يستبعدون هذا وينكرونه لانهم لا يقدرون الله حق قدره ولا يعتقدون قدرته على كل شيء الله سبحانه وتعالى ذكر برهانا على البعث وإحياء الأموات وهو خلقه للسماوات والأرض هذه الاجرام العظيمه الواسعه القويه الممتده التي لا لا يتصورها الانسان ولا يحيط بها الذي خلقها على هذه الحال وعلى هذه العظمه والقوه امتداد خلق الأرض ثم خلق السماء فوقها رفعها غير عمد وأجرى فيها الأفلاك كواكب النجوم التي ترونها الذي قدر على هذا قادر على إحياء الموتى من باب اولى لأن الذي قدر على الكبير قادر على ما دونه من باب اولى فقال سبحانه أنتما شد خلقا أم السماء؟ لا السماء أشد خلق. فإذا كان الله قدر على ما هو أشد فهو قادر. على ما دونه هذا برهان برهان واضح ولهذا قال في الآية الأخرى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وفي هذه الآية يقول جل وعلا أنتم شد خلقا يا من تنكرون البعث أنتم اشد خلقا أم السماء أشد خلقا منكم ترك الجواب لهم ترك الجواب لهم لأن العاقل سيقول السماء أشد خلق ويعترف فيقال له إذا كانت السماء أشد خلقا قدر الله عليها الا يقدر على احياء الموتى من باب اولى فهذا احد البراهين الداله على قدره الله جل وعلا على البعث بناها اي الله جل وعلا بنى السماء بنى السماء السماء مبنيه والسماء على قسمين السماء في العصر اسم لكل ما ارتفع وعلى كل ما ارتفع وعلى يقال له سماء وهو ينقسم الى قسمين السماء المبنية والسماء التي دونها وهي مرتفع أنزل من السماء أي من السحاب سماه سماء لأنه مرتفع لأنه مرتفع هذا قال والسحاب المسقر بين السماء والأرض فهذا تقسيم السماء إلى قسمين سماء مبنيه وسماء انفضع مرتفع والمراد هنا السماء المبنية قال بناها بناء يعني بناها قال تعالى والسماء بنيناها بأيد أي بقوة وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الله هذه أي قدرة الله جل وعلا بناها بقدرته سبحانه ومشيئته وإرادته أوجدها كما أراد سبحانه وتعالى سبع طباق سبع سماوات واحدة فوق الأخرى وبين كل سماء وسماء فضاء واسع وفوق السماوات بحر فوق السماوات بحر وفوق البحر الكرسي وسع السماوات والأرض وفوق الكرسي العرش والله جل وعلا فوق العرش هذه مخلوقات الله جل وعلا بناها رفع سمكها فسواها رفع سمك السماء السماء ثميكة قوية فسواها لا ترى فيها عوجاجاً ولا ترى فيها فطوراً أو انشقاقاً أو خللاً ما ترى فيها خلل ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلم اليك البصر خاسئا وما فليس هناك مكان ليس فوقه سماء اذهب الى ما شئت السماء فوقك البر والبحر أسع وإن لموسعون سمع أبنينا بعيد وإن لموسعون أنت حينما تبني بيتا أو قصرا فإنه محدود سماؤه وسقفه محدود مهما كبر هو محدود لكن السماء ليس لها حد ليس لها حد ابدا ومع هذا متساويه ليس فيها تفاوت ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها أغطش ليلها آية أظلمه الليل مظلم وآية لهم الليل نسلق منه النهار فإلا هم مظلمون مظلم وقلا من دامس أغطشه الله سبحانه وتعالى لمصالح العباد لمصالح العباد من أجل أن يسكنوا ويستتروا و فيه مصالح عظيمه لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى في هذا الظلام جعل الليل لباسا يستر اغطش ليله واخرج ضحاها نور النهار الضحاء المراد النهار نوره بالشمس السراج المنير نور النهار بالشمس التي تنتشر على الكون وتدخل في الاسرار تدخل في المغارات تصبح الدنيا مسفره مصالح العباد ولهذا قال السلام جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه من إلههم غير الله يعطيكم بضياء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 السمع يمتد في الليل يقوى السمع في الليل ولا في بصر ما تشوف لكن تسمع وذكر مع النهار افلا تبصرون لان البصر له سلطه سلطان في النهار تبصر هذا من ايات الله سبحانه وتعالى اغطش ليلها واخرج ضحاها أي نوره بالشمس أسرجه بالشمس الشمس شوف الشمس تشرق الكون كله هذا من قدرة الله سبحانه وتعالى ولا تطفأ هل سمعتم أو مر بكم أن الشمس انطفأت من الذي يوقدها هو الله سبحانه وتعالى هذا من العجال هذا من العجال فالقمر جعله الله نورا في الليل وجعل الشمس سراجا فرق بين النور والسراج أغطس ليلها وأخرج اللحاة والأرض بعد ذلك أي مع ذلك دحاها ما معنى دحاها حسره بقوله أخرج منها ماءها ومرعاها خلقها أولا خلقها قبل السماء خلقها أولا ثم استوى إلى السماء خلق السماء كما أراد الله سبحانه وتعالى ثم دح الأرض ماذا خلق السماء كما في سورة فصلت وكل هذا خلال ستة أيام خلق السماوات والأرض في ستة أيام ابتداء ابتداء من يوم الأحد وانتهاء بيوم الجمعة هذه ستة الأيام ابتداء من يوم الأحد إنتهاء بيوم الجمعة يوم السبت ما في خلقه ولهذا يقول اليهود خبحهم الله ان الله استراح يوم السبت تعب فاستراح يوم السبت الله جل وعلا يقول وما مسنا من لغوب فترد على اليهود ما مسنا من تعب خلق السماوات انما امره اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون فلم يتعب كما تقول اليهود طبعهم الله تنقصهم لله انه تعب يوم السبت استراحه والارض بعد ذلك دحاها دحو استرا بقوله اخرج منها ماءها اخرج منها ماءها فالارض على الماء سلكه ينابيع في الارض خزنه في الأرض أسكناه في الأرض أنزله الله من السماء وأسكنه في الأرض لحاجة الناس خزنه فيها لحاجة الناس وخزن فيها من المعادن السائلة والمعادن الجامدة لمصالح العباد كل للمصالح العباد هذا معنى ذحاها أخرج منها ماءها الذي يشربون منه ويسقون أشجارهم وينبت لهم النباتات والمراعي والفواكه هذا من الماء أخرج منها ماءها ومرعاها انبت فيها المرعى للناس وللدواب يسقى بالماء هذا هو دحو الأرض الارض بعد ذلك دحاها وليس بعد بمعنى أن خلق الأرض بعد خلق السماء إنما الدحو هو الذي بعد خلق السماء أما خلق الأرض فهو قابل خلق السماء ولئنكم تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين تجعلون له أنداداً ذلك رب العالمين ذلك رب العالمين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتي طوعا أو فرهاً قال تاتينا طاعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها ثم إنه جعل في الأرض ماءها ومرعاها بعد خلق السماء قدر فيها أقواتها في أربعة أيام فيكون خلق الأرض يومي تقدير الأقوات فيها يومي هذي كم أربعة أيام السماء خلقها في يوم هذي كم ستة أيام هذه سته ايام وهو قادر على ان يخلقها في لحظه ولكنه جعل حكمته جعلها في سته ايام خلق السماوات والارض حكمته سبحانه اقتضت ذلك والجبال ارساها لما خلق الارض والارض على الماء الارض على الماء بحار صارت تموج باهلها الله خلق الجبال وجعلها اوتادا للارض تثبتها لئلا تميد ولا تموج ارساها بها في الجبال ارساها اي ثبتها عن الاضطراب فصارت الأرض ساكنة لأجل مصالح العباد والجبال أرساها متاعا لكم لأي شيء خلق الله هذه المخلوقات خلقها لمصالحكم متاع لكم هذا من رحمته سبحانه وتعالى بكم هو منصوب على أنه مفعول لأجله مفعول له متاعا لكم ولأنعامكم التي خلقها الله لمصالحكم بهيمه الانعام من الإبل والبقر والغنم التي خلقها الله لكم لمصالحكم تركبون منها تشربون من لبنها تأكلون من لحمها تنتفعون بأصوافها وأوبارها يا مصالح عظيمة تحمل، تحملون عليها وهي ما تستقيم ولا تبقى إلا بمتاع فهي تتمتع من هذه الأرض خلق لها مثل ما خلقكم مثل ما خلق لكم المتاع والطعام خلق لانعامكم هذا من رحمته سبحانه وتعالى قدرته حكمته <تصفيق> الذي خلق هذه الموجودات وقتبها هذا الترتيب نظمها هذا التنظيم العجيب وامدها بقواها استمرت تنتج لا يتخلى منها شيء الا يقدر على البعث يقدر على البعث من باب اولى والجبال ارسل متاع انكم واليان هل ستستمر هذه المخلوقات وهذا هذه السماوات وهذه الارض وهذا الاستمتاع هل سيستمر لا فإذا جاءت الطامة الكبرى قيام الساعة تقوم الساعة وتنتهي الدنيا تنتهي الدنيا بما فيها سمية الطامة أي التي تطم ما عداها وتغطي ما عداها من الهول حدث هائل طامة طامة الكبرى لا أكبر منها إذا جاءت الطامة الكبرى ماذا يحصل يوم يتذكر الإنسان ما سعى؟ هي يعني عشت بعد الدنيا وكدت شربت سرحت مرحت وبس خلاص؟ لا تذكر ما سعى يوم القيامة إذا قامت الساعة. تذكر وشويت تذكروا وشويت تذكروا ماذا حصل منك يعرض عليك الكتاب الذي سجل فيه كل ما قدر منك حينئذ تذكر تذكر أعمالك التي أسلفتها في الدنيا من خير أو شر يوم يتذكر الإنسان ما سعى في الدنيا ما سعى في فعل الماضي سعى يعني في الدنيا ما هو رايح خلاص انتهى ونسي لا هو امامك انت قادم عليه هو امامك أنت نسيته تظن انه راح ولا هو امامك عندما تقوم الساعه تعطى كتابك وترى عملك خيرا أو شر ما يتذكر إنسان ما سعى في الآية الأخرى يوم إذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكر يقول يا ليتني قدمت لحياتي يعني وقت حياتي ليتني قدمت لنفسي عملا صالح تمنى يوم يتذكر الإنسان ما سعى انتبه لنفسك هذا الموقف انت ملاقم هذا الموقف انتبه لنفسك الآن استعد له احسب تسابه ما تقول انا والله ما دريت هذا الشيء باغتني ولا دريت عنه ولا حسب لا هل موضح لك في القرآن والسنة موضح لك أنك تراه عيانه بخبر الله وخبر رسوله نعم ما. ما تجهل هذا الشيء تذكر الانسان ما سعر وبرزت الجحيم وهي النار هذا من اسماء النار الجحيم برزت ظهرت امام الناس يرونها امامهم بارزه تتلظى ما الذي ينجي منها ما نجات منها إلا بالعمل الصالح تذكر هذا, تذكر هذا المشهد ورزت الجحيم لمن يرى كانوا في الدنيا يكذبون بالبعث والنشور والجنة والنار تبرز لهم يوم القيامة فيرونها عيانا وليس معهم ما ينجيهم منها وراء المجرمون النار فظنوا انهم مواقعها ولم يجدوا عنها مصريفة ظنوا يعني تيقنوا أفضل من الظن اللي هو لا ظنوا تيقنوا فالظن يأتي بمعنى اليقين يأتي بمعنى اليقين وهذا منهم فورزت <تصفيق> الجحيم لمن يرى يرى بعينيه ما هو شيء, شيء خيال ولا شيء يمكن أنه ما هو بشطحيق لا يراها عيانا ما يشك فيها ورزت الجحيم لمن يرى ثم ينقسم الناس عند ذلك عندما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 الزيادة والتكبر على الله وعلى رسوله وعلى الناس طغى من الطغيان فاما من طغى وآثر الحياة الدنيا إن شغل بالدنيا ومتاعها افنى حياته كلها في جمع الدنيا ونسي الآخرة ولم يقدم لها شيء الدنيا راحت اللي يمتع بها راحة والآخرة ما عملها شيء ماذا يكون موقفه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين هل يتعبوا انفسهم في الدنيا و... وأثنوا أعمارهم وأيامهم وليلهم ونهارهم في الدنيا في هذا الموقف ما يجدون شيئا دنيا راحت والآخرة لم يعملوا لها شيئا فوقعوا في المهلكه والعياذ بالله طغى واثر الحياة الدنيا وين يروح؟ فإن الجحيم هي المأوى هي المقر بنس المأوى مالك غيره ماله غيره هي المأوى ماله غيره يأوي إليه لا يأوي إلى غار ولا إلى جبل ولا إلى ولا يفر إلى إلى نجات ما له مأوى غير النار والعياذ بالله وليس المأوى إن الجحيم هي المأوى لا مأوى له غيرها ياوي إليه وأما من خاف مقام ربه أي, قيام ربه أي قيامه بين يدي ربه خاف قيامه بين يدي ربه خافه في الدنيا خافه في الدنيا خاف قيامه بين يدي ربه فاستعد لذلك عكس اللي آثر الحياة الدنيا خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى مسك نفسه ما أجمحت به بالشهوات والبطالة والراحة وترك العمل واعطى نفسه ما تشتهي وما تطلب بل حبسها على طاعة الله ونهى النفس عن الهوى أشد ما على الإنسان بعد الشيطان الهوى رأيت من اتخذ إلهه هوى كل ما طلبت نفسه ورغبته يأمنه لها ولو كان من الحرام وحتى من الخلال يضيره يفنى وينتهي إذا لم يستعن به على طاعة الله سبحانه وتعالى وأما من خاف مقام ربه يعني فعمل لهذا المقام خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى وين يروح فإن الجنة هي المأوى مقر الدائم الذي لا يحول عنه ولا يرغب عنه ولا يريد غيره أما ذاك الشحيم هي المأوى هو ما يريد النار ولا يريد البقاء فيها لكن ما الغير واذا وإذا أراد يخرج يقمع بالحديد وبالمقامع ويرد كلما أرادوا ان يخرجوا منها من غم أعيده وعيدوا فيها فلا طمع لهم بالنجاه نسال الله العظيم اما اهل الجنه فهم يتلذذون فيها ومن تمام لذتهم انهم خالدون فيها لا يخشون يخرجهم احد ولا يطردهم يطلد يطلد ظالم ولم مؤجر يجيهم يقول اتهال اجار هي لهم أبد الابد خالدون مخلدون فيها، فإن الجنة هي الماوى لما انقطعت حجة المشركين وقامت أمامهم الادله والبراهين، لجأوا إلى مكر آخر، يسألونك عن الساعة يا نموذج متى يكون هذا؟ ها الكبرى متى؟ ما يستعدون له ويعملون له بل يسألون متى تكون وش الفائدة من أنكم تعلمون وقت قيامها الفائدة أنكم تعملون لها هذا الذي مطلوب منكم أما معرفتكم لوقت قيامها فليس هذا من صالحكم وهذا أخفاه الله لم يطلع عليه أحد لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ما يعلم قيام الساعة أحد الا الله سبحانه وتعالى وهذا لمصالح العباد وليس من صالح الانسان انه يعرف متى تقوم الساعه انما من صالحه ان يعمل ان يعمل لها صالحيه انه يعمل لها ويستعد لها ولا عليه من وقت القيام قريب او بعيد وان ادري قريب أم بعيد ما توعد رسول ما يدري والله ما أطلعه على ذلك ولا أطلع أحد حتى جبريل ما أطلعه لما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وساله عن الأشياء قال أخبرني عن الساعة قال ما, ما, ما المسؤول عنها بأعلم من السائل مسؤول الرسول والسائل هو جبريل كل واحد منهم ما يعلم ايام الساعة لأن الله أخفه إن الساعة اتيه أكاد أخفيها أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى أخفاها الله سبحانه وتعالى يسالونك عن الساعة وهذا تكرر منهم في القرآن ذكره سؤالهم عن الساعة سؤالهم عن الساعة ما يسألون وش يعملون للساعة ما لا يعدون ما يسألون عن هذا يسالون متى تقوم الساعة وهذا من باب التعجيز للرسول صلى الله عليه وسلم هذا من باب التعجيز للرسول صلى الله عليه وسلم نسألونك عن الساعة أيان مرساها متى تقوم متى تقوم الرسول ما يعلم هذا أيان مرساة فيما أنت من ذكرى هل عندك منها علم ما عندك منها علم كيف يسألونك وانت ما عندك منها علم هذا عبث فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها أي لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى يسألك الناس عن الساعة قل انما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلاه فالرسول ما عندهما ما أطلع الله على, على وقت قيام الساعة ما أطلع الله عليه أحدا من خلقه فلستأثر هو سبحان يعني إن الله عنده علم الساعة إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ما لا تكسب وهذا وما تدري نفس بأي أرض تموت وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو فهذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى ولو كان لنا مصلحة في معرفة وقت قيام الساعة لبينه الله لنا لأن الله بين لنا كل شيء لمصلحتنا <تصفيق> لكن هذا من باب العبث والتحدي للرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان كان هذا صحيح علمنا بوقته متى هذا يسال عاقل هذا علمك بوقته ما ادري لكن هو اتي وقادم على كل حال انت استعد انت لو يجيك واحد ويقول لك ترى واحد يتوعدك وتراه يجي يلمك يهجم عليك أنت وش تقوله تقوله متى يبي يجي يقول ما أدري ما أدري متى يبي يجي لكنها بيجي استعد فهم الله ما أهم اللازم إنه يعلمك متى يجي لكن يعلمك بما يلزمك للنجاة منه هذا هو المطلوب قل إنما علمها عند إن الله وما يدريك العام الساعه تكون قريب أسألونك عن الساعة أيانا مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها وما دام إلى ربك منتها فلا يعلمها أحد من الخلق. إلى ربك سألونك عن الساعة أيان مرساة بما أنت من ذكرى إلى ربك منتها إنما أنت منذر من يخشى هذه وظيفتك أن تنذر من يخشى قيام الساعة تقول له ترى قادم حفظا احذر احذر يمكن يقول واحد والله انا يمكن ما اعيش الى ما قيام الساعه انا اموت قبل يقال له هذه ساعه موتك فيه ساعه لان هنا ساعه عامه للخلق وهنا ساعه خاصه بكل احد فساعتك يوم تموت ان تدري متى تموت وما تدري نفس باي ارض تموت لو يجيك واحد يقولك استعد قبل الموت هرقت تموت استعد لا يجيك الموت وانت تقول له متى بموت هذا معقول تقول له متى أبوموت لا يصلح هذا قال الله جل وعلا إنما أنت منذر من يخشى من يخاف يستعد لها ثم بين سبحانه انها اذا قامت كانهم لم يلبثوا كانهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشيه او ضحاها العشيه من الظهر الى المساء والضحى من طلوع الفجر الى ما الظهر هذا, هذا الضحى إذا رأوها ما كانهم عاشوا ما كانهم عاشوا إلا ضحا أو عشي ينسون ما مر بهم إلا العمل الصالح أنه يبقى أما الوقت فهو راح وانطوى وصار كأنه ساعة كأنهم كان لم يلبثوا الا ساعه من النهار ويوم نحشرهم كان لم يلبثوا الا ساعه من النهار يتعارفون بينهم هذه امور بين الله لنا عنها واخبرنا عنها لاجل ان نستعد لها والا نسوف ونفرق او نتردد او ننشغل عنها بدنيانا ونلهو عنها وهذا من رحمه الله سبحانه وتعالى انه بين لنا ووضح لنا حتى كاننا نرى المستقبل باعيننا سأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في قوله سبحانه وتعالى يوم تودر الأرض غير الأرض والسماوات هل الآية أن الأرض والسماوات تتغير من حالها في الدنيا إلى حال أخرى؟ أو إيه إيه نعم معنى أن تتغير من حال إلى حال أخرى ويسألونك عن ببال فقل ينسغها ربي نسها ذروا قاعا صفصرا لا ترى فيها عوجا ولا أمت نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى كلمة سمك في قوله سبحانه رفع سمكها ارتفاعها سمكها معناه الارتفاع نعم. الارتفاع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الذين يقولون بأنهم قد طلعوا الى سطح القمر يكونون قد ذهبوا الى السماء لان الله قد قال وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا القمر ما هو في السماء القمر دون السماء في فلك كل الكواكب في افلاك تسبح في افلاك ها ليس في السماء منتفق للسماء مثل ما يظن بعض الناس لا وكونهم يقولون ذهبنا نقول هاتوا برهانكم كنتم صادقين ما نصدقهم على بدعواهم ما نصدقهم بدعواهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفتكم الله ذكر في القرآن عن السماء أنها خلقت وفي آيات أخرى انها بنيت فهل هناك فرق بين الخلق والبناء البناء هو الخلق البناء هو الخلق خلقها وبناها بمعنى الواحد نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل في الجنة في سماء وهل المراد في الحديث سقف الجنة أي سماء الجنة سقف عرش الرحمن يعني اعلاها أعلى الجنة عرش الرحمن ومنه تفجر وأنهار الجنة نعم. يقول فضيله الشيخ العرش هو سقف المخلوقات سقف المخلوقات هو العرش نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقك الله ما ورد من قول أن ما بين كل سماء وسماء مسيرة خمس عام هل هذا حديث صحيح هل حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه نعم هو حديث جيد ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في اخر باب من كتاب التوحيد للعبره والعظه في مخلوقات الله والدلاله على قدرته وربوبيته توحيد الربوبيه نعم يقول قليله الشيخ وفقكم الله هل يجوز أن يقال إن وقت قيام الساعه قد اقترب احتجاجا وجود اشراطها وعلاماتها نعم هو قد اقترب لكن متى يقوم في أي لحظة في أي ساعة هذا مجهول لن أما أنه قريب وما يدري كلا الساعه الساعة تكون قريب هو قريب إلى شك كل ما هو آت هو قريب نعم علامات وواضحة أن ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتها فقد جاء اشراطها يعني علاماتها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ثبت ان الساعه تقوم فجر يوم الجمعه نعم هذا ثبت انها تقوم يوم الجمعه تقوم الساعه يوم الجمعه فهذا من خصائص يوم الجمعه نعم فضيله الشيخ وفقكم الله من فسر قوله سبحانه وتعالى نعم. والارض بعد ذلك دحاها فسر ذلك بانه قد جعلها كرويه او بسطها فهل تفسيره صحيح هذا من عنده القران ما يفسر بالافكار والارى والنظريات ما يفسر القران بالادله فسر القران بالادله انه كلام رب العالمين لا يتخرص في تفسيره نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى يوم يتذكر الإنسان ما سعى هل يرى الإنسان أعماله السيئة التي تاب عنها في الدنيا يمكن نعم يمكن أن يريها الله إياه لاجل أن يمن عليه يذكر بنعمة وعفوه عنه ولهذا يقول يا ربي ألم يقول الله يوم كذا وكذا فعلتهم كذا وكذا من السيئات فيقول يا ربي ألم تغفر لي فيقول بلى لك أدخلتك الجنة أو يذكره بهذا من باب اظهار المنة عليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يذكر بعض العلماء في اشراط الساعة يذكرون حديثا الدنيا سبعة آلاف سنة هل هذا حديث صحيح وما حكمه هذا من تخرصات الخاطئة لا يعلم قيام الساعه إلا الله ولكن عبث الإنسان الإنسان بعض الناس يعبث هذا من عبث بعض الناس تدعي علم شيء لم يحدده لم يحدده الله عز وجل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل يقول رجل ضرب موعدا مع آخر فتأخر عليه فاتصل الآخر به وقال لم تأخرت فأجاب لا تستعجل فإن الله قد خلق السماوات في ستة أيام وأنت تريد الأشياء في خمس دقائق فهل هذا الكلام مناسب نعم, نعم. مناسب أن يقال الأمور لا توخذ بالعجلة خلق السماوات والأرفس تأيام أيام أن الله قادر على أن يخلقها في لحظة لأن هذا فيه حكمه لله عز وجل نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله اذا كان شخص له مال حرام إذا كان شخص عنده مال حرام وتاجر به ثم تاب فهل المال جميعه محرم ام فقط رأس المال كله محرم وما نتج عنه ما نتج عن الحرام فهو حرام فالرفعه حرام فعليه اذا تاب ان يتخلص منه لوضعه في مشروع حام او يوزعه على الفقراء ما هم من باب الصدقه وانما من باب التخلص كالمال الضائع الذي ليس له مالك نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله اذا كان الانسان في السياره وقرا القران ومر بآية سجود، فهل يصع له ذلك؟ وهل له اليوم؟ يسجد بالايمان نعم. يفعل له أن يسجد بالإيمان، نعم. يقول فضيلة الشيخ، وفقكم الله. ما حكم استخدام الخادمات من الخارج بلا محرم؟ وإذا كانت كافرة، فما حكم استخدامها؟ كافرة لا يجوز استخدام الكافرة ولا الكافر. لا يجوز استقدام الكفار لبلاد المسلمين لا سيما وان تجعلهم في بيتك ومع اولادك لا يجوز هذا لا يجوز هذا اللهم الا استقدام الكفار لاعمال تريدها الدوله ولا يحسنها الا هم مستشارين ولا مهندسين فهذا يمكن اما استقدام الافراد لهم وفي بيوتهم فلا و... يجوز هذا من ناحيه استقدام الكفار اما استقدام الخادمه بدون محرم كل امراه كل امراه لا يجوز سفرها بدون محرم خادمه او غير خادمه نعم <تصفيق> <تصفيق> يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يعتبر لبس الازار الى نصف الساق من لباس الشهره في الوقت الحاضر اذا كنت بين ناس ما يستعملون هذا هم اللي يلبس الشورا لأنهم سينظرون إليك ويستغربون فأنت تلبس ما يلبسه مجتمعك ما لم يكن محرما عدم أنه بعث وهم يلبسونك خلك مثلهم نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول امرأة في الغرب نعم امرأة تسكن في الغرب نعم تزوجت في عقد شرعي في المسجد. وبعقد قانوني في المحكمة ثم طلقها زوجها طلاقا شرعيا بشاهدين دون أن يسجلوا الطلاق في المحكمة سؤالها هل يجوز لها أن تتزوج رجلا آخر بعقد شرعي قبل اتمام الطلاق في المحكمة قانونا علما بأنها إذا أنجبت من الزوج الثاني فإن القانون سينسب الولد للزوج الأول لكونه زوجها في القانون مساله الزواجات في الخارج وطلاق في الخارج هذه له مراكز اسلاميه هناك تراجع المركز الاسلامي القريب منه وهو الذي يتولى هذا النظر في هذا الطلاق وهذا النكاح نعم انما ندري ان بعيدين عنهم عن اجراءات نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول رجل غني عاش حياة غير مستقيمة ومات بسبب مرض الايدز يقول قبل موته وكل رجلا ليتصدق بجميع أمواله لأن الورثة أغنياء ورأى الحاجه إلى أن يقوم بكفاره عن معاصيه وأن ذلك أعظم من حاجة الورثة إلى ماله سؤاله هل يجوز للوكيل الآن أن ينفذ هذه الوصية فيتصدق لا, لا المال ما هو اذا نزل به الموت بل اذا مرض مرض الموت فانه يحجر عليه والمال ليس له سينتقل الى الورثه فليس له تصرف الا في الثلث الرسول صلى الله عليه وسلم رخص له في الثلث فما دون فقط والمال للورثه ما هبله نعم فضيله الشيخ خفقكم الله امراه في الخمسين من عمرها طلقت ثم حاضت حيضتين امرأته في الخمسين من عمرها طلقت ثم حاضت حيضتين ثم مرت عليها ثلاثة أشهر دون أن تحيض سؤاله هل تعتبر آيسة ويحكم بانقضاء عدتها إذا كانت بلغة الخمسين متأكدة فإن عدتها بالأشهر ثلاثة أشهر ولئن يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر والعائشه هي اللي بلغت خمسين عفد بلاش واذا جاه دمه له هو دم حيض هذا فساد نزيف نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل اغتسلت يوم الجمعه بنيه غسل الجمعه ثم صليت سائر ذلك اليوم وتذكرت بعد ذلك أن علي جنابه ولم أنوي في غسلي تلك الجنابة وإنما نويت غسل الجمعة فهل علي شيء؟ يكفي غسل الجمعة لان غسل مشروع ما دام انه غسل مشروع فهو يجزي عن الغسل الواجب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك رجل يطلب العملة النقدية ذات الأرقام المتشابهة فيشتريها بزيادة ثلاثة أضعاف فإذا كانت الفئة من خمسمائة ريال فإنه يدفع ألف وخمسمائة ريال هل هذا جائز؟ أعيد السؤال وهناك رجل يطلب العملة النقدية ذات الأرقام المتشابهة كيف أرقام المتشابهة؟ العملة اللي هي النقود ما ينظر إلى أرقامها ينظر إلى أنها عملة من الأثمان به يشترى ولا ينظر إلى أرقامها نعم من فيئة كلام، ويجرى عليها الحكم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله متى يخرج المسلم زكاه أجور العقارات إذا قبضها بعد الحول هل ينتظر سنة أو يخرجها فور القبض ما تم عليه سنة من الديون آجار أو غير آجار ما تم له سنة ولو كان في ذمم الناس اذا كان يثق من حصوله فانه يزكيه يخرج زكاته ولو لم يقبله نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول انتشر عند فئه من الشباب والمراهقين أساور يقومون بوضعها في ايديهم وهي من البلاستيك أو من الحديد واحيانا من الفضه ويدعون بعدم اعتقادهم فيها فمن رأي في ذلك وفقكم الله لكن هذا فيه تشبه بالنساء تشبه بالنساء حرام لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء المتشبهات من النساء بالرجال فلو لم يكن فيه اعتقاد فهو تشبه وهو حرام ولا يجوز لهم هذا التأنث هذا لبس السلسل ولبس الأساور هذا من التأنث لا يجوز للرجل أن يتانث ويلبس ملابس الأنثى هذا إذا قلنا أن النمّاوي يتشبه بالكفار لكن الظاهر أن الملعاني يتشبهون بالكفار يلبسون السلاسل هذه والأساور لأن الكفار يلبسونها فيكون هذا متشبها بالنساء ومتشبها للكفار وهذا ملعون على فعله فلا يجوز نعم نقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل للمراه ان تذبح اضحيتها بيدها نعم يجوز المراه تذبح تزكي منها تجوز زكاه المراه مثل زكاه الرجل عدامة مسلمة مسلمه او كتابيه تحل ذكاتها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله متى يقال دعاء السفر هل هو من حين مفارقة البنيان يقول إذا ركب وله في بيته إذا ركب سيارته بي يقول دعاء السفر إذا ركب وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه يعني إذا ركبتم تقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقربين وإنا إلى ربنا لمقربون فيقول الدعاء إذا ركب في بيته أو في الشارع أو بعد ما يخرج من البلد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل إنه من الرياض من أهل الرياض وأراد العمرة يقول فأحرمنا من الميقات وبعد أداء العمرة مكثنا في جدة مدة أسبوع وخرجنا بعد ذلك إلى الطائف للزيارة فتجاوزنا الميقات وكنا قد أردنا عمرة أخرى يقول فمنعنا, فمنعنا من كان معنا وقال احرم من جدة ولا شيء عليك فعدنا إلى جدة وأحرمنا في اليوم الثاني منها فهل علينا شيء؟ إذا كنت نويت العمرة من جدة نويتها من جد لا يملكها تحرم من جده نعم الميقات من المكان الذي نويت منه العمره او الحج إذا كنت ما نويت العمره هذه الا من جد تحرم من جد نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما حكم الجلوس مستدبرا للمصحف اذا كان قريبا منه فلا يجوز إذا كان المصحف قريبا منه ترك خلقه بارق فلا يجوز هذا أما إذا كان بعيدا منه أو كان قريبا منه لكنه مرتفع مرفوع المصحف مرفوع هذا الأمان نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تجوز, اله... هل تجوز الهجره من بلاد الكفر إلى بلاد كفر أخرى لأنها أهون منها ولا أستطيع, اله... ولا أستطيع الهجرة إلى بلاد الإسلام نعم هذا من باب ارتكاب أخف في الضررين لدفعي علىهما والصحابة هاجروا من مكة عند المشتكين هاجروا إلى النجاشي وهو نصراني لأنه أخف ولا يظلم أحد عنده نعم وهذا سائل يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول أنا أسكن في باريس وأحاول جاهدا الخروج من هذه الدولة الكافرة فما نصيحتكم لي وما هي الأشياء التي تساعدني على تقوية إيماني لأخرج وأهاجر من هذه البلاد إلى بلاد المسلمين الله جل وعلا قال تتق الله ما استطعت فأنت تعمل ما تستطيع والهجرة إذا كنت لا تقدر عليها فأنت معذور إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان فمستضعف والعاجز عن الهجره يعذر إلى أن يستطيع فاذا استطاع يهاجر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل عندنا مريض وجاء شخص ليقرأ عليه القرآن ثم جاء بلوح قد كتب فيه ثلاث آيات من القرآن مكتوبة بالزعفران كل آية قد كررت اثنتين وعشرين مرة وقال صبوا عليه ماء ثم ليشرب من هذا الماء وليغتسل فهل هذا عمل مشروع نعم يجوز كتابة في القرآن في صحن أو في لوح أو في شيء يغسل أو في ورقة يغسل ويشرب الغسيل. هذا جائز لا بأس به. نعم يقول فضيلة الشيخ افقكم الله في لكن بشرطا لا يكون هناك شيء مخفى في الكتابة لا يقرأ يكون واضح نعم يقول فضيلة الشيخ افقكم الله في صلاة الاستسقاء إلى متى يستمر قلب الرداء هل هو إلى حين خروجه من المسجد يقولون إلى أن يأتي إلى بيته يريد تغيير ملابسه إذا أراد تغيير ملابسه يعد لله. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقك أم الله هل يجزئوا قلب الغترة يقول أو شماغ في صلاة الاستسقاء أم لا بد من بشت أو فروة لتحقيق السنة هو الأصل الرداء وكل ما يشبه الرداء مثل البشت مثل الشيء اللي طارحه على كتوفه وعلى هذا يشبه الرداء يقلبه أما قلب الشماغ أو ماذا ما أدري ما, ما أدري ما هو رداء هذا نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل انه كثيرا ما تفوته صلاه الفجر ويصليها بعد خروج وقتها بسبب نومه فهل يثم بذلك وهل يعد هذا من النفاق اذا اعتاد هذا فلا يجوز اما لو صار بعض المرات ويريد القيام وعازم عليه لكن ثقل عليه النوم بعض الليالي من غير قصد هذا يعلى اما انسان يستمر على هذا لا ما يجوز ثم ايضا وين هو ينام ما هو عند الناس ما هو عند هلو ما هو عنده ما عنده ساعه ما عنده منبهات نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبغ بالصفرة والحمرة وثبت أيضا أنه لم يكن فيه أكثر من عشرين شيبة عليه الصلاة والسلام فهل من هذا استحباب الصبر حتى ولو لم يكن فيه شيء، لم يكن فيه شيء، لا لكن إذا كان فيه شيب يصبغ ولو كان الشيب يسيرا يصبغ الشيب يصبغ الشيب, يصبغ الشيب يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول يظهر في بعض الأغنام في نحرها او تحت أذنها يظهر ورم يحتوي على خراج وقيح هل هذه الشات التي يكون فيها هذا لا تصلح أضحية أو عقيقة ان ريضها البين مرضها كما في الحديث لا تجي فاذا كان رضها بين يصل هذا باللحم فلا تجي نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل ورد في درس بلوغ المرام أن بداية الصيام ونهايته تكون مع جماعة المسلمين. سؤاله إذا كنت في دولة لا يصومون بناء على رؤية الهلال وإنما على الحساب الفلكي فماذا أفعل؟ إن كنت ترى الهلال أعمل برؤيتك إذا كنت ما ترى الهلال تصوم مع المسلمين تقول مع المسلمين الحمد لله تقول الله ما استطعت نعم أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للشخص أن يتكلم في أثناء خطبه العيد نعم لا بأس خطبه العيد ما لا لأنها فطبة الجمعة ويجوز لجن ولا يجلس. يجوز فيها سعه خطبه العيد وخطبه الاستسقاء فيهما سعه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يجوز تقديم خطبه الاستسقاء على صلاه الاستسقاء وهل هذا من السنة ليس هذا من السنة السنه ان صلاه الاستسقاء مثل صلاه العيد تماما صلاه العيد تكون قبل الخطبه صلاه الاستسقاء تاخذ حكمها ويش الداعي يوم يقدم صلاة... يوم يقدم الخطبه على الاستسقاء ويش الداعي بس يبي خالف الناس او يبي علشان يقال انه عالم وفا يا, أخي... يا اخوان اتركوا هذه الامور نعم <تصفيق> <تصفيق> يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل من عليه قضاء يوم من شهر رمضان ويريد أن يصوم اليوم العاشر من هذا الشهر وينوي به صيام القضاء وصيام عاشورة فهل يجزئه ذلك وهل في ذلك شيء أن هي مشتركة لا تصبح ينوي القضاء ينوي القضاء وإلى صادف يوم عاشورة يكون صائما للقضاء ولعله يؤجر إن شاء الله على وجود الصيام في هذا اليوم وإن كان أنه ناغن عن القضاء ثم أنه يجعل نية مشتركة هذا ما يصلح نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل والدي مريض بمرض السرطان عافانا الله وإياكم ومع بداية المرض يقول أعطاني حرية التصرف في وفي إدارة البيت ومصاريفه فهل لي أن أخرج من ماله صدقة عنه أول شيء الولاية هذه لازم من المحكمة لازم تروح انت وياه للمحكمه والقاضي اذا صدر صك لولايتك فلا مانع اما انك تصير وكيلا بدون صك من المحكمه لا, لا يصلح هذا نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل امي كبيره في السن ولا تستطيع ان تقوم باداء مناسك الحج فهل لي ان احج نيابه عنها أم لا بد أن تؤدي الحج بنفسها علما لأنها لا تستطيع ركوب الباص ولا تمشي إلا لمسافة قصيرة جدا فهي مريضة بداء السكري إذا كانت حجت للفرض فلا, فلا داعي إلى النيابة عنها في نافل. آه ما له داعي إذا كانت لم تحج الفرض فإنها إن كان يمكن حجها محمولة فانه يجب عليها أما إذا كانت ما تستطيع الحمل مثل الذي لا يستطيع الثبات على الراحله كما في الحديث ما يستطيع الحمل فتحج عنها بالنيابه توكل وتهج عنها نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله في الوضوء ما حكم من غسل يده اليسرى قبل يده اليمنى هل يجزئه ذلك يجزي لكنه خلاف السنة السنه هو الافضل ان يبدا بالميام هذا هو السنه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله في زماننا هذا طرق السفر مليئه بالسيارات فهل يعتبر المسافر والراكب وحده يعد شيطانا ما لا ما هي شيطان لان هذا مثل الشارع مثل اللي يمشي بالشارع الناس معك يمشون الى دونك ويمشون معك أنت في شارع ولا تخاف يعني خطر مثل المنفرد اللي ما عنده نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عروض التجارة هذول هل يمشون حولك في حكم الرفقة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عروض التجارة يشترط فيها الحول وبلوغ النصاب فما هو نصاب عروض التجاره وفقكم الله في القيمه قيمتها ما او فيها هي قيمتها اذا بلغت قيمتها نصابا فاكثر تزكى ان كان قيمتها دون النصاب فلا زكاه كثيرا نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله في الجلسه بين خطبتي الجمعه ماذا يقول المستمع في هذه الجلسه للامام يدعو ربه يستغرب <كيه> يدعو ربه بما تيسر ويستغرب <متحش> نعم الله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله